وصلنا الكربله بغروب متعنين وصلنا وصلنا الكربله بغروب متعنين يا رب حضرتك مولاي زور اي, آي, آي, آي, آي, آي وانت من العين دم عدنا دم, عطني دم, عطني دم, عطني دم عطني من معنى تهل دمو نلعيد من دم معنى تهل دمو لم صايف عترة للنبي هاي الناس ما تدري شنو الصايا هاي الناس ما تدري شنو الصايا بس تدري الجزاء بفضي معروفه وظننت لمني مولاي يا مولاي يا مولاي وننتل مي سي عدة وعددها وكثرة تصفوفها لكن تظل انت انت انت العلم يحسين لكن تظل انت العالم. يحسين, يحسين وطفك دبيت دب الثور التايه قمت صليت يا مولا يمت صليت يا مولاي ودعيت يا والي يا والي يا والي والي على اللي صليت عليه اللي Yay! Yeah, Ha! Yeah. الشاعر الأديم الدكتور, الدكتور علي العلي, العلي